بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا واجتلموا الطابوت طابوت, طابوت ولا طابوت ولا ويسجد ويغفر كل الله الله صلى يصلى له ويسجد إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك قبر يعبد دون بعثنا مع أن من إن أن في يغفر يشرك يشاء أمة ما به فلما بدا ذلك الساحر يلعب بالسيف ويسحر امام الناس والناس في عجب واعجاب ضرب منه ابو ذر ثم اخرج سيفه فجاه ورفع ثم هوى به هو على ركبه هذا الساحر, الساحر فاطال راسه يا قوم ويحكم اجيبوا داعي الله وامنوا به يا قوم ان الله قد سمى اتخاذ الشفعاء شركا والله ما كان من بلد ابغض الي من بلد اصبح بلدك احب البلاد اليه ورب يبول الثعلبان براسه لقد خاب ومن بالت عليه الثعالب م ح ا ض ر ة ل ف ض ي ل ة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الحمد لله الذي رضي ا ل إ س ل ا م لعباده دينا ونصب ا ل أ د ل ة على الوهيته وبينها ّ ت ب ي ن ا وكفى بربك هاديا ومعينا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع ولا يسأل عما يقضي ويصنع لا شريك له في ملكه ولا ند له في حكمه ولا ظهير له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ذلت ا ل ج ب ا ب ر ة لعزته وانكسرت النفوس لهيبته وخشعت ا ل أ ص و ا ت لعظمته ف أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون ا ل أ ب ر ا ر وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار و ن س أ ل الله أ ن يجعلنا من أ م ت ه و أ ن يحشرنا يوم ا ل ق ي ا م ة في زمرته أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا خ و ة و ا ل أ خ و ا ت كانت الدنيا م ل ي ئ ة بالمشركين هذا يدعو ص ن م وذاك يعظم حجرا ت وكان من بينهم سيد من السادات هو عمرو بن الجموح كان له صنم اسمه مناف يتقرب إ ل ي ه ويسجد بين يديه صنم صنعه من خشب لكنه أ ح ب إ ل ي ه من أ ه ل ه وماله وكان هذا د أ ب ه مذعرف الدنيا حتى جاوز عمره الستين س ن ة فلما بعث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في م ك ة أ ر س ل مصعب بن عمير إ ل ى ا ل م د ي ن ة داعيا ومعلما ل أ ه ل ا ل م د ي ن ة ف أ س ل م أ و ل ا د عمرو بن الجموح دون أ ن يعلم أ ب و ه م أ ق ب ل و ا إ ل ى أ ب ي ه قالوا يا أ ب ا ن ا إ ن هذا الداعي الذي قد جاء من م ك ة قد اتبعه الناس على دين صالح فما ترى في اتباعه فقال لا أ ف ع ل حتى أ ش ا و ر مناف ثم قام عمرو الى مناف فوقف بين يديه وقال يا مناف قد علمت بخبر هذا القادم و إ ن م ا ينهانا عن عبادتك ف أ ش ر علي يا مناف فلم يرد الصنم شيئا ف أ ع ا د عليه فلم يرد شيئا و أ ن ان يتكلم صنم من حجر فقال عمر لعلك غضبت و إ ن ي ساكت عنك أ ي ا م ا حتى ي س و ل غضبه ثم تركه وخرج فلما أ ظ ل م الليل أ ق ب ل أ ب ن ا ؤ ه إ ل ى مناف فحملوه و أ ل ق و ه في ح ف ر ة يلقى فيها ا ل أ ق د ا ر والجيف فلما أ ص ب ح عمر دخل إ ل ى صنمه فلم يجده فصاح باعلى صوته وقال ويلكم من عدا على إ ل ه ن ا ا ل ل ي ل ة فسكت أ ه ل ه ففزع واضطرب وخرج يبحث عنه فوجده منكسا على ر أ س ه في ا ل ح ف ر ة ف أ خ ر ج ه وطيبه و أ ع ا د ه لمكانه ثم قال مهددا أ م ا والله يا مناف لو علمت من فعل بك هذا ل أ خ ز ي ت ه فلما كانت ا ل ل ي ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ق ب ل أ ب ن ا ؤ ه إ ل ى الصنم فحملوه و أ ل ق و ه في تلك ا ل ح ف ر ة ا ل م ن ت ن ة فلما أ ص ب ح الشيخ أ ق ب ل إ ل ى صنمه يلتمسه فلم يجده مكانه فغضب وهدد وتوعد ثم أ خ ر ج ه من تلك ا ل ح ف ر ة فغسله وطيبه ثم ما زال أ و ل ا د ه يفعلون ذلك بالصنم في كل ل ي ل ة وهو يخرجه كل صباح فلما ضاق ب ا ل أ م ر ذرعا راح إ ل ى الصنم قبل منامه ثم قال ويحك يا م ن ا ف إ ن العنزل تمنع أ س ت ه ا ثم علق في ر أ س الصنم سيفا وقال ادفع عدوك عن نفسك أ ن ا ما أ س ت ط ي ع أ ن أ ح م ي ك كل ل ي ل ة ادفع عدوك عن نفسك فلما جن الليل حمل ا ل ف ت ي ة الصنم وربطوه بكلب ميت و أ ل ق و ه في بئر يجمع فيها النتن فلما أ ص ب ح الشيخ بحث عن مناف فلم يجده في مكانه فذهب إ ل ى تلك ا ل ح ف ر ة فلما ر آ ه على هذا الحال وقد ربط بكلب ميت و أ ل ق ي بين القدر أ خ ذ ينظر إ ل ي ه ويقول ورب يبول الثعلبان ب ر أ س ه لقد خاب من بالت عليه الثعالب ثم دخل في دين الله وما زال يسابق الصالحين في ميادين الجهاد و إ ن شئت فانظر إ ل ي ه لما أ ر ا د المسلمون الخروج إ ل ى م ع ر ك ة بدر منعه أ ب ن ا ؤ ه لكبر سنه و ش د ة عرج رجله فلما كانت غ ز و ة أ ح د أ ر ا د عمرو الخروج إ ل ى الجهاد فمنعوه فذهب إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عبرته ويقول يا رسول الله ان بني يريدون أ ن يحبسوني عن الخروج معك إ ل ى الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم وقد نظر إ ل ى ش د ة عرجه وكبر سنه واحتداب ظهره قال إ ن الله قد عذرك يا عمر قال يا رسول الله والله إ ن ي ل أ ر ج و أ ن أ ط أ بعرجه هذه ا ل ج ن ة ف أ ذ ن له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج فذهب يخطر على قدمه العرجاء فلما وصلوا إ ل ى س ا ح ة القتال انطلق يضرب بسيفه جيش الظلام ويقاتل عباد ا ل أ ص ن ا م حتى كثرت عليه السيوف فقتل فدفنه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبعد ست و أ ر ب ع ي ن س ن ة نزل ب م ق ب ر ة شهداء أ ح د سيل شديد غطى أ ر ض القبور فسارع المسلمون إ ل ى نقل رفاه الشهداء فلما حفروا عن قبر عمرو بن الجموح رضي الله عنه فاذا هو كانه نائم لم تاكل الارض من جسده شيئا فتامل كيف ختم الله له بالخير لما رجع إ ل ى الحق لما تبين له بل انظر كيف اظهر الله تعالى كرامته في الدنيا قبل الاخره لما حقق لا إ ل ه إ ل ا الله نعم هذه ا ل ك ل م ة التي قامت ل أ ج ل ه ا ا ل أ ر ض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وهي سبب دخول الجنان و ل أ ج ل ه ا خلقت ا ل ج ن ة والنار وانقسم الخلق إ ل ى مؤمنين وكفار و أ ب ر ا ر وفجار فلا تزول اقدام العباد بين يدي الله يوم ا ل ق ي ا م ة حتى ي س أ ل و ا جميعا عن م س أ ل ت ي ن ماذا كنتم تعبدون وماذا أ ج ب ت م المرسلين وكم من إ ن س ا ن هلك مع الهالكين واستحق ا ل ل ع ن ة إ ل ى يوم الدين بسبب أ ن ه لم يحقق التوحيد فالله هو الرب الواحد لا يتوكل العبد إ ل ا عليه ولا يرغب إ ل ا إ ل ي ه ولا يحلف إ ل ا باسمه ولا ينذر إ ل ا له فهذا تحقيق ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله ولهذا حرم الله على النار أ ه ل لا إ ل ه إ ل ا الله وانظر إ ل ى معاذ رضي الله عنه ل م ا مشى خلف النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ي ه ف ج أ ة ثم س أ ل ه فقال يا م ع ا د أ ت د ر ي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أ ع ل م فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حق الله على العباد أ ن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أ ل ا يعذب من لا يشرك به شيئا وفي حديث آ خ ر أ ن ه رضي الله عنه س أ ل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أ ي ذنب عند الله أ ع ظ م فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن تجعل لله ندا وهو خلقك نعم التوحيد من أ ج ل ه بعث الله الرسل قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أ م ة رسولا أ ن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من صنم أ و قبر والتوحيد هو م ه م ة الرسل ا ل أ و ل ى و ا ل أ ع م ا ل كلها م ت و ق ف ة في ق ب و ل ه ا على التوحيد ومن حقق التوحيد نجا كما صح عند الترمذي أ ن الله تعالى قال يا ابن ادم لو أ ت ي ت ن ي بقراب ا ل أ ر ض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها م غ ف ر ة ولعظم أ م ر التوحيد خاف ا ل أ ن ب ي ا ء من فقده فذاك أ ب و الموحدين محطم ا ل أ ص ن ا م وبان البيت الحرام إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يبتهل إ ل ى الملك العلام ويقول و ج ن ب ن ي وبني أ ن نعبد ا ل أ ص ن ا م ومن يامن البلاء بعد إ ب ر ا ه ي م و أ و ل ما حدث الشرك في قوم نوح فبعث الله إ ل ي ه م نوحا فنهاهم عن الشرك فمن أ ط ا ع ه ووحد الله نجا ومن ظ ل على شركه أ ه ل ك ه الله بالطوفان وبقي الناس بعد نوح عليه السلام على التوحيد زمانا ثم ب د أ إ ب ل ي س في الافساد ونشر الشرك بين العباد ولم يزل الله تعالى يبعث المرسلين مبشرين ومنذرين إ ل ى أ ن بعث الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم فسارت ا ل أ م ة على التوحيد إلى أ ن عاد الشرك إ ل ى بعضهم بسبب تعظيم ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين بنيت ا ل أ ض ر ي ح ه على قبورهم وصرف الدعاء والنذر لمقاماتهم وسموا هذا الشرك توسلا بالصالحين وزعموا أ ن تعظيمهم لقبور هؤلاء يقربهم إ ل ى الله ز ل ف ا ونسوا ان هذه هي ح ج ة المشركين ا ل أ و ل ي ن حيث قالوا عن أ ص ن ا م ه م ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إ ل ى الله ز ل ف ا نعم أ ب و جهل و أ ب و لهب كانوا يعتقدون أ ن الله هو ا ل إ ل ه ا ل أ ع ظ م لكنهم أ ش ر ك و ا معه آ ل ه ة أ خ ر ى ظنوا أ ن ه ا توصل إ ل ي ه وتشفع بين يديه روى البيهقي وغيره أ ن ه لما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته بين الناس حاول كفار قريش أ ن ي ن ف ر ا الناس عنه فقالوا ساحر كاهن مجنون لكنهم وجدوا أ ن أ ت ب ا ع ه يزيدون ولا ينقصون فاجتمع ر أ ي ه م على أ ن ي غ ر ؤ ه بمال ودنيا ف أ ر س ل و ا إ ل ي ه حسين بن المنذر الخزاعي وكان من كبارهم دخل حسين على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد فرقت جماعتنا وشتت شملنا إ ن كنت تريد مالا أ ع ط ي ن ا ك و إ ن كنت تريد نساء زوجناك و إ ن أ ر د ت ملكا ملكناك ومضى في كلامه و إ غ ر ا ئ ه والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينصت إ ل ي ه فلما انتهى من كلامه قال له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ف ر غ ت يا أ ب ا عمران قال نعم قال ف أ ج ب ن ي عما أ س أ ل ك يا أ ب ا عمران كم إ ل ه ا تعبد قال أ ع ب د سبعه سته في ا ل أ ر ض وواحدا في السماء فقال صلى الله عليه وسلم ف إ ذ ا هلك المال من تدعو قال أ د ع و الذي في السماء قال ف إ ذ ا انقطع القطر من تدعو قال أ د ع و الذي في السماء قال ف إ ذ ا جاء العيال من تدعو قال أ د ع و الذي في السماء قال فيستجيب لك وحده أ م يستجيبون لك كلهم قال لا بل يستجيب وحده فقال صلى الله عليه وسلم يستجيب لك وحده وينعم عليك وحده وتشركهم معه في الشكر أ م أ ن ك تخاف أ ن يغلبوه عليك قال حسين لا ما يقدرون عليه هو أ ع ظ م منهم فقال صلى الله عليه وسلم يا حسين أ س ل م أ ع ل م ك كلمات ينفعك الله بهن فقيل إ ن ه أ س ل م فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به أ و كما جاء في الحديث وفي الصحيحين وغيرهما عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله تعالى عنه أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعث خيلا حول ا ل م د ي ن ة لينظر و ا خ ش ي ة من أ ن يكون أ ح د من الكافرين قد أ ق ب ل إ ل ي ه م فبينما هم يتجولون على دوابهم ف إ ذ ا برجل قد تقلد سلاحه ولبس إ ح ر ا م ه وهو يلبي قائلا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إ ل ا شريكا هو لك تملكه وما ملك ويردد قائلا إ ل ا شريكا هو لك تملكه وما ملك أ ق ب ل ا ل ص ح ا ب ة عليه و س أ ل و ه أ ي ن تريد قال أ ر ي د م ك ة فنظروا في حاله ف إ ذ ا هو قد أ ق ب ل من ديار م س ي ل م ة الكذاب الذي كان يدعي ا ل ن ب و ة فخافوا ان يكون جاسوسا أ ق ب ل من هناك فربطوه و أ و ث ق و ه وجاءوا به إ ل ى ا ل م د ي ن ة ليراه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ر آ ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام التفت إ ل ى أ ص ح ا ب ه ثم قال أ ت د ر و ن من أ س ر ت م هذا ث م ا م ة بن أ ث ا ل سيد بني ح ن ي ف ة ثم قال اربطوه في س ا ر ي ة من سوار المسجد و أ ك ر م و ه ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إ ل ى بيته وجمع ما عنده من طعام و أ ر س ل به إ ل ي ه ربطوه في س ا ر ي ة من سوار المسجد ف أ ق ب ل إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما عندك يا ث م ا م ة قال عندي خير يا محمد إ ن تقتلني تقتل ذا دم أ ي ينتقم ل قومي و إ ن تنعم تنعم على شاكر و إ ن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان من الغد أ ق ب ل إ ل ي ه قال ما عندك يا ثمامه قال عندي ما قلت لك إ ن تقتلني تقتل ذا دم و إ ن تنعم تنعم على شاكر و إ ن كنت تريد المال فسل منه ما شئت فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى على ث م ا م ة يوم كامل وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أ ص ح ا ب ه ويراه يجالسهم ويراه يصلي بهم ويسمع ا ل ق ر آ ن فلما مر به في اليوم الثالث قال له صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامه قال عندي ما قلت لك فلما راى صلى الله عليه وسلم انه لا رغبه له في الاسلام وقد راى صلاه المسلمين وسمع حديثهم وراى كرمهم قال عليه الصلاه والسلام اطلقوا ثمامه فاطلقوه واعطوه دابته وودعوه خرج ثمامه من المسجد فتفكر في دينه الذي هو عليه فاذا هو يعبد احجارا لا تضر ولا تنفع فذهب إ ل ى ماء قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد و أ ق ب ل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله ثم قال يا محمد والله ما كان على وجه ا ل أ ر ض وجه أ ب غ ض إ ل ي من وجهك فقد أصبح وجهك أ ح ب الوجوه إ ل ي والله ما كان دين أ ب غ ض إ ل ي من دينك ف أ ص ب ح دينك أ ح ب الدين إ ل ي والله ما كان من بلد أ ب غ ض إ ل ي من بلدك ف أ ص ب ح بلدك أ ح ب البلاد إ ل ي ثم قال يا رسول الله إ ن خيلك أ خ ذ ت ن ي و أ ن ا أ ر ي د العمره فماذا ترى فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير و أ م ر ه أ ن يكمل طريقه إ ل ى م ك ة ويعتمر فذهب إ ل ى م ك ة يلبي لكنه كان يلبي بالتوحيد ويقول لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك شريك نعم أ س ل م فقال لبيك لا شريك لك فلا قبر مع الله يعبد ولا صنم يصلى له ويسجد ثم دخل ثمامه ت رضي الله تعالى عنه إ ل ى م ك ة فتسامع به سادات قريش ف أ ق ب ل و ا عليه فسمعوا تلبيته ف إ ذ ا هو يقول لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك فقال له قائل أ ص ب أ ت يعني أ غ ي ر ت دينك ودين أ ب ا ئ ك قال لا ولكن أ س ل م ت مع محمد صلى الله عليه وسلم فهموا أ ن يؤذوه فصاح بهم وقال وهو السيد صاح بهم وقال والله لا ت أ ت ي ك م من ا ل ي م ا م ة ح ب ة ح ن ط ة أ و شعير حتى ي أ ذ ن فيها النبي صلى الله عليه وسلم فانظر كيف كان يعظم الله ويعظم غيره معه فصار بذاك ا ل أ م ر مشركا نعم كانوا يعظمون الله أ ك ث ر من تعظيمهم لهذه ا ل آ ل ه ة فقل لي بربك ما الفرق بين شرك أ ب ي جهل و أ ب ي نهب وبين من يذبح اليوم عند قبر أ و يسجد على اعتاب ضريح أ و يذبح للضريح أ و يطوف أ و يقف عند مشهد الولي ذليلا خاضعا منكسرا خاشعا يلتمس من عظام باليات شفاء المريض ورد المسافر عجبا والله يقول إ ن الذين تدعون من دون الله عباد أ م ث ا ل ك م فادعوهم فليستجيبونكم إ ن كنتم صادقين وهذا الشرك الذي يقع عند القبور من د ب ح لها وتقرب إ ل ى أ ه ل ه ا هو أ ع ظ م الذنوب نعم أ ع ظ م والله من الخمر والزنا وقد قال الله تعالى إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم الله لا يغفر أ ن يشرك به بينما قد يغفر الله للزنا ت ويعفو عن ا ل ق ت ل ة والجنات أ م ا الشرك فهو أ ع ظ م الذنوب ولا يغفره الله أ ب د ا قال الله تعالى إ ن الشرك لظلم عظيم و ا ل ج ن ة حرام على المشركين قال تعالى إ ن ه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة و م أ و ا ه النار وما للظالمين من أ ن ص ا ر ومن وقع في الشرك عليه في أفسد الشرك هذا عباداته الشرك جميع عباداته. نعم والله لا يصلح له ص ل ا ة ولا يتم له صوم ولا حج ولا جهاد ولا ص د ق ة قال الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين والشرك له صور متعددة منها ما يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار إ ذ ا مات ولم يتب منه كدعاء غير الله والتقرب بالذبائح والنذور لغير الله من القبور والجن والخوف من الموتى أ و الجن والشياطين أ ن يضروه أ و أ ن يمرضوه ومثل أن يرجو العبدُ أن غير الله فيما لا يقدر عليه إ ل ا الله من قضاء الحاجات مما يمارس ا ل آ ن حول ا ل أ ض ر ح ة والقبور القبور إ ن م ا تزار ل أ ج ل الاتعاظ والدعاء ل ل أ م و ا ت كما قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور ف إ ن ه ا تذكركم ا ل آ خ ر ة أما ز ي ا ر ة القبور لدعاء أ ه ل ه ا أ و طلب الحاجات منهم فهذا شرك أ ك ب ر ولا فرق بين كون المدعو المقبور نبيا أ و وليا فكل هؤلاء بشر لا يملكون ضرا ولا نفعا فقد قال الله تعالى ل أ ح ب خلقه إ ل ي ه لمحمد صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا له قل لا أ م ل ك لنفسي نفعا ولا ضرا ويدخل في ذلك ما يفعله الجهال عند قبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من دعائه و ا ل ا س ت غ ا ث ة به أ و عند قبر الحسين أ و البدوي أ و الجيلان أ و غيرهم أ م ا ز ي ا ر ة القبور ل ل ص ل ا ة عندها و ا ل ق ر ا ء ة فهذه ب د ع ة وكثير من هذه القبور التي تعظم يكون لها خدم يظهرون التقى ويختلقون ا ل أ ك ا ذ ي ب ويدعون إ ل ى الشرك ومما يزيد الطين بله أ ن ه م لم يكتفوا بتعظيم ا ل أ م و ا ت و إ ن م ا صرفوا ا ل أ م و ا ل في تزيين القبور والبناء عليها وقد حذر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من فعل ذلك بل قال لعلي رضي الله عنه لا تدع تمثالا إ ل ا طمسته ولا قبرا مشرفا إ ل ا سويته ونهى صلى الله عليه وسلم أ ن ي ج ص س القبر و أ ن يقعد عليه و أ ن يبنى عليه أ و أ ن يكتب عليه بل لعن النبي لعن عليه الصلاة والسلام المتخذين عليها أي على ل ا ق ب ولم ر ا س والسرج ا وقال ج د ل ع يكن ه الله أنبيائهم وهذا قبره الصلاة والسلام لعن الله قوما اتخذوا قبور مساجد وهذا في قبور الأنبياء في قبره الشريف لعن قبور قبور وفي في في ل ولم قبر ي ك ذلك على عهد ا ل ص ح ا ب ة والتابعين أ ب د ا نعم لم يكن على عهد ا ل ص ح ا ب ة ولا على عهد التابعين يوجد أ ي بناء على قبر نبي ولا غيره فما بالك بما أ ح د ث في ا ل أ م ة بعد ذلك ولكن ماذا يفعلون هناك يقصد كثير من القبوريين ا ل أ ض ر ح ة حاملين معهم ا ل أ غ ن ا م و ا ل أ ب ق ا ر و أ ن و ا ع ا ل أ ط ع م ة و ا ل أ م و ا ل قربانا لصاحب الضريح وقد يطوفون بالقبر ويتمرهون بترابه وتجد بعضهم يحلفون ب ا ل أ و ل ي ا ء والمقبورين بل أ ح ي ا ن ا لو حلف الحالف بالله ما قبلوا منه ولا صدقوه فإذا حلف ب خ ل ع من يشاء من يشاء من ي ش ا ه من ي ش و ه من يشاء من يشاء من يشاء من يشاء نعاله احتراما لصاحب الضريح ويتبرك بالضريح و ا ل ق ب ة ف ي أ خ ذ من ترابها أ و يضع يديه على القبر ويمسح على جسده بل ترى أ ح ي ا ن ا ا ل م ر أ ة ترفع طفلها ثم تهزه وهي تخاطب الشيخ المقبور ر ا ج ي ة منه ا ل ب ر ك ة في صغيرها وقد ترى من يسجد وهو مستقبل القبر ومنهم من يعتكف عند القبر أ ي ا م ا التماسا لشفاء مرض أ و قضاء حاجه ة كما ي ظ ر الزائر أحيانا على الزائر الخشوع و ا ل س ك ي ن ة و ا ل ت أ ث ر والبكاء صار هؤلاء المقبورون آ ل ه ة من دون الله والله لا يرضى أ ن يعبد معه نبي ولا ملك فكيف إ ذ ا عبد معه غيرهم وهؤلاء المقبورون والله لا يستطيعون نصر أ ن ف س ه م ولا نفعها فضلا عن نفع غيرهم بل والله ما أقرب والله حال حالي يعظمونهم ويخافونهم ما من من وفد ثقيف لما أ س ل م و ا فخافوا من صنم عندهم وهو لا يضر ولا ينفع ف إ ن ه لما تمكن ا ل إ س ل ا م في الناس ب د أ ت القبائل ترسل وفودها لتعلن إ س ل ا م ه ا بين يدي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف أ ق ب ل ب ض ع ة عشر رجلا من ق ب ي ل ة ثقيف إ ل ى النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ز ل ه م في المسجد ليسمعوا ا ل ق ر آ ن فلما أ ر ا د و ا إ ع ل ا ن إ س ل ا م ه م نظر بعضهم إ ل ى بعض فتذكروا صنمهم الذي يعبدون وكانوا يسمونه الربه ف س أ ل و ا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الربا والزنا والخمر فحرم ذلك كله عليهم ف أ ط ا ع و ا ثم قالوا يا رسول الله والربه ما أ ن ت صانع بها فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اهدموها قالوا هيهات لو تعلم ا ل ر ب ة أ ن ك تريد هدمها قتلت أ ه ل ه ا ومن حولها فقال عمر وكان حاضرا قال ويحكم يا ثقيف ما أ ج ه ل ك م إ ن م ا ا ل ر ب ة حجر لا يضر ولا ينفع فالتفتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله تولى انت هدمها أ م ا نحن ف إ ن ا لا نهدمها أ ب د ا فقال صلى الله عليه وسلم س أ ب ع ث إ ل ي ك م من يكفيكم هدمها ف ا س ت أ ذ ن و ه ورجعوا إ ل ى قومهم دعوا قومهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م ف أ س ل م و ا و مكثوا أ ي ا م ا وفي قلوبهم وجل من هذا الصنم فقدم عليهم خالد بن الوليد و ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة في نفر من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم أ و ل ما دخلوا ديار ثقيف أ ق ب ل و ا إ ل ى ذلك الصنم الربه ف إ ذ ا الرجال والنساء والصبيان قد اجتمعوا حولها وهم يرتجفون وقد أ ي ق ن و ا أ ن ه ا لن تنهدم بل أ ي ق ن و ا أ ن ه ا سوف تقتل من يمسها ف أ ق ب ل إ ل ي ه ا ا ل م غ ي ر ة بن ش ع ب ة ثم أ خ ذ ا ل ف أ س والتفت إ ل ى أ ص ح ا ب ه الى خالد بن الوليد وبقيه الصحابه وقال الا اضحككم من هؤلاء يعني الذين قد اجتمعوا حولها يريد ان يعمل امامهم حيله قالوا نعم فاقبل اليها ثم ضربها بالفاس ثم رمى الفاس من عنده ثم رمى الفاس من يده وسقط يرفس برجله فصاح الناس الذين حولها وقالوا قتله الصنم قتله الصنم ثم التفتوا إ ل ى خالد بن الوليد ومن معه وقالوا ا ل آ ن من شاء منكم فليقتربن من م الربه ليموت كما مات صاحبكم لما ر أ ى ا ل م غ ي ر ة فرحتهم ب ن ص ر ة صنمهم قام وقال يا معشر فقير والله ما هي إ ل ا ح ي ل ة عليكم إ ن م ا ا ل ر ب ة ح ج ا ر ة ومدر فاقبلوا ع ا ف ي ة الله و ع ب د و ه ثم قام وضربها حتى كسرها ثم ع ل ى ا ل ص ح ا ب ة ف و ق هناك ا اشياء ا ج ر ى ل و تأملت ك ي ف ن ش أ ا ل ش ر ك على ا ل أ ر ض ل و ج د ت أ ن ه م ن ا ل غ ل و ف ي ا ل ص ا ل ح ي ن و ر ف فوق ع ه م م ن ز ل ت ه م قوم ففي ن و ح ك ا ن ا ل ن ا س م و ح د ي ن ي ع ب د و ن ا ل ل ه وحده ل ا ش ر ي ك له ولم يكن ش ر ك ع ل ى وجه ا لان أ أ ر ض ب د ل ك هناك اشياء ا خ و ى وسواع ويهوث ويعوق ونسر فلما مات هؤلاء الصالحون حزن عليهم قومهم وقالوا ذهب الذين كانوا يذكروننا العباده ويامروننا بطاعه الله فوسوس الشيطان لهم قائلا لو صورتم صورهم على شكل تماثيل ونصبتموها عند مساجدكم فاذا رايتموهم ذكرتم العباده فنشطتم لها فاطاعوا الشيطان و ا ت خ ذ و ا ا ل أ ص ن ا م رموزا ً فقط مجرد رموز ل أ ج ل أ ن ت ذ ك ر ه م ب ا ل ع ب ا د ة و ا ل صلاح فكانوا فعلا ً يرون ه ذ ه ا ل أ ص ن ا م ف ي تذكرون ا ل ع ب ا د ة و م ض ت ع ل ي ه م السنين و ذلك ه ب ذ الجيل و ن ش أ أ و ل ا د ه من م ب ع د هم و كبرو ا و هم يرون آ ب ا ؤ ه م يثنون على ه ذ ه ا ل ت م ا ث ي ل و ا ل أ ص ن ا م و ي ع ظ م و ن ه ا ل أ ن ه ا ت ذ ك ر و هم بصالحين ا ل ثم نشاؤه قوم من بعدهم فقال لهم إ ب ل ي س إ ن الذين كانوا من قبلكم كانوا يعبدونها وكانوا إ ذ ا أ ص ا ب ه م قحط أ و امتنع عنهم القطر أ و نزلت بهم ح ا ج ة ل ج أ و ا إ ل ي ه ا فدعوها ف ع ب د و ه ا حتى تنعم عليكم كما كانت تنعم عليهم فعبدوها حتى بعث الله إ ل ي ه م نوح عليه السلام فدعاهم أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما فما آ م ن معه إ ل ا قليل فغضب الله على الكافرين ف أ ه ل ك ه م بالطوفان نعم هذا ما حدث في قوم نوح عليه السلام واليوم ن أ ت ي إ ل ى القبوريين ف ن س أ ل كيف ت ب د أ علاقتهم بالضريح وكيف تنتهي بهم إ ل ى الشرك ت ب د أ ا ل ع ل ا ق ة بتقديس ا ل أ ش خ ا ص ذوي الصلاح والتقوى ومن ثم تستحب ز ي ا ر ة تلك البقاع ليس لتذكر الموت و ا ل آ خ ر ة بل لتذكر الشيخ الصالح ودعاء الله عنده رجاء ا ل إ ج ا ب ة ثم لمس القبر والتمسح به واتخاذه و ا س ط ة و و س ي ل ة ل ش ف ا ع ة عند الله ويزعمون أ ن صاحب الضريح له جاه عند الله بينما صاحب ا ل ح ا ج ة متلطخ بالذنوب لا يصلح أ ن يدعو الله م ب ا ش ر ة فلا بد أ ن يجعل صاحب القبر و ا س ط ة بينه وبين الله ثم يقذف الشيطان في قلوب الزائرين يقول لهم ما دام هذا المقبور مكرما فقد ي ع ط ي ه ا له ل تصرفا و ق د ر ة ف ي ب د أ الزائر المسكين يعظم المقبور في نفسه و ي ب د أ يهابه ويرجوه ثم بعد ذلك يدعو ه ثم يبني عليه مسجدا أ و قبه وضريحا ثم ينسجون حوله الكرامات والقصص والحكايات فهذه ا م ر أ ة دعته فرزقت زوجا و ا ل ث ا ن ي ة أ ن ج ب ت ولدا وهكذا وبعضهم يردد قائلا من زار الاعتاب ما خاب أ ي من زار ا ل أ ض ر ح ة والاعتاب ا ل م ق د س ة قضيت حاجته ونال مراده بل سئل أ ح د التجار لماذا تقسم للزبائن بضريح الشيخ ولا تقسم بالله فقال إ ن ه م لا يصدقوني اذا أ ق س م ت باسم الله ولا يرضون إ ل ا أ ن أ ق س م بضريح سيدنا فلان أ ع و ذ بالله انظر كيف صار تعظيمهم للضريح أ ك ب ر من تعظيمهم لله وما أ ق ر ب ا حال هؤلاء بما حكاه أ ب و رجاء العطاردي رضي الله عنه لما قال كنا في ا ل ج ا ه ل ي ة نعبد ا ل أ ص ن ا م و ا ل أ ح ج ا ر و ا ل أ ش ج ا ر فكان أ ح د ن ا يعبد حجرا ف إ ذ ا ر أ ى حجرا آ خ ر أ ح س ن منه أ ل ق ى حجره وعبد ا ل آ خ ر ف إ ذ ا لم نجد حجرا جمعنا ج ث و ة من تراب ثم جئنا بالشاه فحلبناها عليه ثم طفنا حوله قال فخرجنا م ر ة في سفر ومعنا إ ل ه ن ا الذي نعبده وهو حجر قد جعلناه معنا في كيس فكنا إ ذ ا أ ش ع ل ن ا نارا لطعام فلم نجد حجرا ثالثا للقدر وضعنا إ ل ه ن ا وقلنا هو أ د ف أ له إ ذ ا اقترب من النار قال فنزلنا منزلا يوما ف أ خ ر ج ن ا الحجر من كيسنا فلما ارتحلنا صاح صائح من قومي وقال أ ل ا إ ن ربكم قد ضل فالتمسوه يعني الحجر الذي تعبدونه ضاع ابحث عنه قال فركبنا كل بعير صعب وذلول نبحث عن ربنا فبينما نحن نبحث إ ذ سمعت صائحا آ خ ر من قومي يقول أ ل ا إ ن ي قد وجدت ربكم أ و ربا يشبهه فرجعت إ ل ى موضع رحالنا فرايت قومي ساجدين عند صنم فاتينا فنحرنا عنده الابل فاعجب من جهلهم في جاهليه ما قبل الاسلام بل اعجب اكثر من جاهليتهم اليوم بالله عليك ما الفرق بين من يعبد ح ج ر ومن يعبد قبرا بين من ينزل حاجاته باصنام ومن ينزلها برفاه وعظام بين من يتعبد لقبور ا ل أ و ل ي ا ء ومن يتعبد لطين وماء نعم كل هؤلاء يقولون ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا الى الله ز ل ف ا قد يقول بعض المتعلقين بالقبور أ ن ت م تشددون علينا فنحن لا نعبد ا ل أ م و ا ت لكن هؤلاء المقبورين أ و ل ي ا ء صالحون لهم عند الله جاه ومكان فهم يشفعون لنا عند الله فنقول هذا هو شرك كفار قريش في عبادتهم ل ل أ ص ن ا م نعم مشرك العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبيه و أ ن الخالق الرازق المدبر هو الله وحده لا شريك له كما قال تعالى قل من يرزقكم فسيقولون السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار الحي الميت الميت الحي الأمر الله من من أم من ومن من من ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فقل أ ف ل ا تتقون ومع ذلك قاتلهم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه م لم يفردوا الله بجميع أ ن و ا ع ا ل ع ب ا د ة والشرك هو أ ن يفعل العبد لغير الله شيئا يختص بالله سواء أ ط ل ق على ذلك الغير ما كانت تطلقه ا ل ج ا ه ل ي ة من صنم أ و ث ا أ و أ ط ل ق عليه اسما اخر كولي وقبر وضريح وقد يعترض بعض المتعلقين بالقبور ويقول نحن نتقرب إ ل ى المقبورين من ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين من أ ج ل طلب ا ل ش ف ا ع ة فهؤلاء الموتى قوم صالحون لهم جاه وقدر عند الله نحن نطلب منهم أ ن يشفعوا لنا عند الله فنقول قوم لهم يا قوم ويحكم أ ج ي ب و ا داعي الله و آ م ن و ا به إ ن الله قد س م ّ اتخاذ الشفعاء شركا فقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله قل لا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون ونقول لهم أ ي ض ا نحن نؤمن معكم ب أ ن الله تعالى أ ع ط ى ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ و ل ي ا ء ا ل ش ف ا ع ة وهم أ ق ر ب الناس إ ل ي ه لكن ربنا نهانا عن سؤالهم ودعائهم نعم ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ و ل ي ا ء والشهداء لهم ش ف ا ع ة عند الله ولكنها ليست ب أ ي د ي ه م يشفعون لمن شاؤوا ويتركون من شاؤوا كلا بل لا يشفعون إ ل ا بعد أ ن ي أ ذ ن الله لهم ويرضى عن المشفوع وهنا ش ب ه ة قد يقذفها الشيطان في بعض القلوب وهي أ ن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قد ضمن المسجد النبوي دون نكير ولو كان ذلك حراما لم يدفن فيه والجواب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم دفن حيث مات و ا ل أ ن ب ي ا ء يدفنون حيث يموتون كما جاءت بذلك ا ل أ ح ا د ي ث فدفن صلى الله عليه وسلم في ح ج ر ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها لم يدفن في المسجد و إ ن م ا دفن في ا ل ح ج ر ة هذا في أ و ل ا ل أ م ر و ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم دفنوه في ح ج ر ة ع ا ئ ش ة كي لا يتمكن احد من بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا كما جاء في حديث ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد قالت ع ا ئ ش ة فلولا ذلك ابرز قبره غير أ ن ه خشي ان يتخذ مسجدا أ خ ر ج ه البخاري ومسلم نعم دفن اول الامر في بيت ع ا ئ ش ة وكان بيت ع ا ئ ش ة ملاصقا للمسجد من ا ل ج ه ة ا ل ش ر ق ي ة ومضت السنوات والناس يكثرون و ا ل ص ح ا ب ة يوسعون المسجد من جميع الجهات إ ل ا من ج ه ة القبر وسعوه من ج ه ة الغرب والشمال والجنوب إ ل ا ا ل ج ه ة ا ل ش ر ق ي ة فلم يوسعوه منها ل أ ن القبر يحجزهم عن ذلك حتى جاءت س ن ة ثمان وثمانين ل ل ه ج ر ة أ ي بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم بسبع وسبعين س ن ة وبعدما مات ع ا م ة ا ل ص ح ا ب ة الذين كانوا في ا ل م د ي ن ة ف أ م ر ا ل خ ل ي ف ة الوليد بن عبد الملك بهدم المسجد النبوي لتوسعته و أ م ر بتوسعته من جميع الجهات و أ م ر أ ن تضاف جميع حجر أ ز و ا ج النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ج ل توسيع المسجد عندها وسع من ا ل ج ه ة ا ل ش ر ق ي ة من ج ه ة بيت ع ا ئ ش ة و أ د خ ل فيه ح ج ر ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها فصار القبر بذلك ملاصقا للمسجد فهذه ق ص ة القبر والمسجد إ ذ ن لا يصح ل أ ح د أ ب د ا أ ن يحتج بما وقع بعد ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ل أ ن ه مخالف ل ل أ ح ا د ي ث ا ل ث ا ب ت ة وما فهمه سلف ا ل أ م ة وقد أ خ ط أ الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه في إ د خ ا ل ه ح ج ر ة ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ضمن المسجد ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور وكان ا ل أ ص ل أ ن يوسع المسجد من جميع الجهات دون أ ن يتعرض ل ل ج ه ة التي فيها بيت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ف أ ق و ل للمتعلقين بالمقبورين يا قومنا أ ج ي ب داعي الله و آ م ن و ا به بالله عليكم هل تعلمون أ ن السلف الصالحين كانوا يتوسلون بضريح ومقام ويغفلون عن الملك العلام وهل تعلمون أ ن واحدا منهم وقف عند قبر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و وقف عند قبر أ ح د من أ ص ح ا ب ه أ و من آ ل بيته ي س أ ل ه قضاء ح ا ج ة من الحاجات أ و تفريج ك ر ب ة من الكربات وانظر إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم في عهد عمر رضي الله عنه في ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة لما انقطع المطر وشكوا ذلك إ ل ى عمر بن الخطاب خرج بهم ثم صلى ص ل ا ة الاستسقاء ثم رفع يديه الى الله داعيا مبتهلا باكيا وقال اللهم إ ن ا كنا إ ذ ا أ ج د ب ن ا توسلنا بدعاء نبينا لنا ف أ س ق ي ت ن ا اللهم و إ ن ا نتوسل اليك بدعاء عم نبيك صلى الله عليه وسلم ثم التفت إ ل ى العباس رضي الله عنه وقال قم يا عباس فادع الله ان يسقينا فقام العباس رضي الله عنه ودعا ل ل ه تعالى و أ م ن الناس على دعائه وبكوا وابتهلوا حتى اجتمع فوقهم السحاب و أ ن ط ر و ا فانظر إ ل ى ا ل ص ح ا ب ة الكرام وهم والله أ ك ث ر منا فقها و أ ع ظ م م ح ب ة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت بهم الكربات ما ذهبوا إ ل ى قبر نبيهم صلى الله عليه وسلم بل ولا قالوا يا رسول الله اشفع لنا عند الله كلا فهم يعلمون أ ن دعاء ا ل أ م و ا ت لا يجوز و إ ن كان ا ل أ م و ا ت أ ن ب ي ا ء مرسلين ف آ ه ن ثم اه لمساكين اليوم يزدحمون على عظام و ر ف ا ت يلتمسون منها ا ل م غ ف ر ة والرحمات يا قومنا ويحكم هل تعلمون أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حينما نهى عن إ ق ا م ة الصور والتماثيل نهى عنها عبثا ولعبا أ م أ ن ه خاف أ ن تعيد للمسلمين جاهليتهم ا ل أ و ل ى ب ع ب ا د ة الصور والتماثيل و أ ي فرق بين من يعظم الصور والتماثيل وبين من يعظم ا ل أ ض ر ح ة والقبور فهذه صور من صور الشرك ومن وسائل الشرك الحلف بغير الله فلا يجوز الحلف ب ا ل ك ع ب ة ولا ب ا ل أ م ا ن ة ولا بالشرف ولا ب ح ي ا ة فلان ولا بجاه النبي ولا بجاه الولي كل ذلك حرام ل أ ن الحلف تعظيم لا يصح إ ل ا لله وقد روى أ ح م د عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أ ش ر ك وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أ و ليصمت ف إ ذ ا حلف المرء بغير الله وهو يعتقد أ ن ع ظ م ة المحلوف به ك ع ظ م ة الله فهو شرك أ ك ب ر و إ ن اعتقد أ ن المحلوف به أ ق ل من الله فهو شرك أ ص غ ر ومن حلف بغير الله ناسيا ً فكفارته أ ن يقول بعد حلفه م ب ا ش ر ة لا إ ل ه إ ل ا الله كما روى البخاري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه باللات و ا ل ع ز ة فليقل لا إ ل ه إ ل ا الله ومن كان الحلف بغير الله يجري على لسانه فيجب أ ن يجاهد نفسه على تركه وكذلك أ ن يترك جميع ا ل أ ل ف ا ظ التي فيها محرم كقول بعضهم ما شاء الله و شئت أ و لولا الله و فلان أ و يقول ما لي إ ل ا الله و أ ن ت أ و يقول هذا من بركات الله وبركاتك والصواب أ ن يقول ما شاء الله ثم فلان ولولا الله ثم فلان ونحو ذلك ومن وسائل الشرك تعليق التمائم والحروز و ا ل أ و ر ا ق والحجب خوفا ً من العين وغيرها ف إ ذ ا اعتقد أ ن هذه مجرد أ س ب ا ب وطرق لرفع البلاء أ و دفعه فهذا شرك أ ص غ ر أ م ا إ ن اعتقد أ ن ه ا تتحكم وتدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أ ك ب ر ل أ ن ه تعلق بغير الله وجعل لغير الله تصرفا ً في الكون مع الله والتمائم نوعان ا ل أ و ل من ا ل ق ر آ ن كمن يعلق قماشا أ و جلدا أ و ق ط ع ة ذهب أ و يعلق غير ذلك قد كتب عليه آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن وهذه لا تجوز أ و ل ا ل أ ن ه ا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه فعلها أ و أ ذ ن بفعلها و ل أ ن ه ا قد تجر إ ل ى تعليق غيرها مما قد كتب فيه غير ا ل ق ر آ ن والنوع الثاني من التمائم من غير ا ل ق ر آ ن كمن يعلق قماشا ً أ و جلدا ً أ و يعلق و غير ذلك وقد كتب عليه أ س م ا ء الجن أ و رموز السحره وهذا من وسائل الشرك عياذا بالله قال ابن مسعود رضي الله عنه من قطع ت م ي م ة من إ ن س ا ن ف ك أ ن م ا أ ع ت ق رقبه بل ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد علق في يده حلقه من صفر يعني من حديث فقال صلى الله عليه وسلم له ما هذا فقال الرجل هي من ا ل و ا ه ن ة أ ي علقتها اتقاء ل ل أ م ر ا ض فقال صلى الله عليه وسلم انزعها ف إ ن ه ا لا تزيدك إ ل ا وهنا أ ي إ ل ا مرضا لو مت وهي عليك ما أ ف ل ح ت أ ب د ا ومن الشرك ادعاء علم الغيب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 يوحي الله إ ل ي ه بشيء من المغيبات كما أ خ ب ر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكائد الكفار له وشيء من أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة ونحو ذلك فمن ادعى علم الغيب ب أ ي و س ي ل ة من الوسائل ك ق ر ا ء ة الكف أ و الفنجان أ و النظر في النجوم أ و ا ل ك ه ا ن ة أ و السحر فهو كاذب كافر ومما يحصل من المشعوذين والدجالين من ا ل إ خ ب ا ر بالمفقودات أ و الغائبات أ و ا ل إ خ ب ا ر عن أ س ب ا ب بعض ا ل أ م ر ا ض إ ن م ا هو يحصل باستخدام الجن والشياطين فلا تظن أ ن عندهم ق د ر ة ف ا ئ ق ة على كشف الغيب بل أ ح ي ا ن ا قد يذهب عياذا بالله بعض ضعاف ا ل إ ي م ا ن إ ل ى المنجمين ف ي س أ ل و ن ه م عن مستقبلهم وعن زواجهم وهذا حرام ومن ادعى علم الغيب أ و صدق من يدعيه فهو كافر ومن ذلك اللجوء إ ل ى أ ب ر ا ج الحظ في الجرائد والمجلات أ و الاتصال هاتفيا ً على بعض من يدعي م ع ر ف ة الغيب أ و سؤالهم كل ذلك حرام ومن وسائل الشرك السحر و ا ل ك ه ا ن ة و ا ل ع ر ا ف ة وهو من أ ع ظ م الذنوب قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هي يا رسول الله فقال ا ل إ ش ر ا ك بالله والسحر فالسحر فيه استخدام الشياطين والتقرب إ ل ي ه م بما يحبونه ليقوموا ب خ د م ة الساحر وفيه ادعاء علم الغيب وهذا كفر وضلال لذا قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أ ت ا وحكم الساحر القتل كما فعل ج م ا ع ة من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ومع ا ل أ س ف اليوم تساهل الناس بالسحر بل صار فنا من الفنون بل يقيمون للسحره الحفلات والمسابقات ويحضرها آ ل ا ف المتفرجين والمشجعين وهذا من التهاون ب ا ل ع ق ي د ة وما أ ج م ل أ ن يصنع بالساحر ما صنعه أ ب و ذر الغفاري رضي الله عنه أ ب و ذر دخل يوما على أ ح د الخلفاء ف ر أ ى بين يديه ساحرا ً يلعب بسيف في يده ويخيل للناس أ ن ه يقبل على الرجل فيقطع ر أ س ه ثم يعيده فجاء أ ب و ذر من اليوم التالي وقد لبس رداءه و خ ب أ معه سيفا ً ثم دخل على ا ل خ ل ي ف ة فلما ب د أ ذلك الساحر يلعب بالسيف ويسحر أ م ا م الناس والناس في عجب و إ ع ج ا ب فاقترب منه أ ب و ذر ثم أ خ ر ج سيفه ف ج أ ة ورفعه ثم هوى به على ر ق ب ة هذا الساحر ف أ ط ه ر ر أ س ه فسقط الساحر صريعا ثم التفت إ ل ي ه أ ب و ذر وقال أ ح ي ي نفسك ان كنت تستطيع ثم قال أ ب و ذر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ض ر ب ة بالسيف وقد قال صلى الله عليه وسلم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 والعرافين يظهرون احيانا بمظهر الصالحين ويامرون المرضى بالذبح لغير الله ب أ ن يذبحوا خروفا صفته كذا أ و كذا او يذبحوا دجاجه واحيانا يكتبون لهم الطلاسم الشركيه والتعاود الشيطانيه بصفه حروز يعلقونها في رقابهم او يضعونها في بيوتهم وبعضهم يظهر بمظهر الولي الذي له خوارق وكرامات كان يضرب نفسه بالسلاح او يضع نفسه تحت عجلات السياره ولا تؤثر فيه إ ل ى غير ذلك من الشعوذات التي هي في حقيقتها سحر من عمل الشيطان يجريه الشيطان على أ ي د ي ه م وشياطينهم تفر عند ذكر الله كما ذكر أ ح د ه م أ ن ه سافر يوما إ ل ى إ ح د ى الدول ودخل أ ح د مسارحها ثم أ خ ذ ينظر إ ل ى ما يسمى بالسيرك قال وبينما نحن ننظر إ ل ى ا ل أ ل ع ا ب ا ل م ت ن و ع ة ف إ ذ ا ب ا م ر أ ة ت أ ت ي ثم تمشي على حبل ب ق د ر ة ع ج ي ب ة ثم قفزت ف ج أ ة على الجدار ومشت عليه كما تمشي ا ل ب ع و ض ة والناس قد أ خ ذ ه م منها العجب كل ما أ خ ذ فقلت في نفسي لا يمكن أ ن يكون ما تفعله حركات ب ه ل و ا ن ي ة تدربت عليها ثم قال قلت في نفسي صحيح أ ن ا عاص لكنني موحد لا أ ر ض ى بمثل هذا فتحيرت ماذا أ ف ع ل فتذكرت أ ن ي حضرت خ ط ب ة ج م ع ة عن السحر و ا ل س ح ر ة وكان مما ذكر الخطيب أ ن ا ل س ح ر ة يستعملون الشياطين و أ ن الشياطين يبطل كيدها وتفنى قوتها إ ذ ا ذكر الله قال فقمت من على كرسي ي ومضيت أ م ش ي متجها إ ل ى خ ش ب ة المسرح والناس يصفقون معجبين ويظنوني لفرط إ ع ج ا ب ي أ ق ت ر ب من ا ل س ا ح ر ة فلما وصلت إ ل ى المسرح وصرت قريبا من هذه ا ل س ا ح ر ة وجهت نظري إ ل ي ه ا ثم ق ر أ ت آ ي ة الكرسي فما كدت أ ت م ق ر ا ء ة آ ي ة الكرسي حتى ب د أ ت ا ل م ر أ ة تضطرب وتضطرب فوالله ما ختمت ا ل آ ي ة إ ل ا وقعت على ا ل أ ر ض و أ خ ذ ت تنتفض وقام الناس وفزعوا وحملوها إ ل ى المستشفى وصدق الله إ ذ قال إ ن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومن وسائل الشرك تعظيم التماثيل والنصب التذكاريه والتماثيل جمع تمثال وهو ا ل ص و ر ة ا ل م ج س م ة على شكل إ ن س ا ن أ و حيوان والنصب التذكاريه تماثيل يقيمونها على صور الزعماء والعظماء وينصبونها في الميادين والحدائق ونحوها وما وقع الشرك في ا ل أ ر ض إ ل ا بسبب هذه التماثيل أ م ا ترى قوم نوح عليه السلام لما صنعوا تماثيل لرجال منهم لم يمض ي عليهم زمن حتى عبدوهم من دون الله لذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التماثيل والصور ل أ ن ه ا و س ي ل ة من وسائل الشرك بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين و أ خ ب ر أ ن ه م أ ش د الناس عذابا يوم ا ل ق ي ا م ة و أ م ر بطمس الصور و أ خ ب ر أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لا تدخل بيتا فيه ص و ر ة ومن وسائل الشرك التوسل البدعي كالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أ و ب د و ا ت المخلوقين أ و حقهم فلا يجوز أ ن يقول في دعائه اللهم إ ن ي أ س أ ل ك بجاه نبيك أ و بحق فلان أ و بروح الميت فلان كل هذا لا يجوز أ م ا التوسل الجائز فهو التوسل إ ل ى الله ب أ س م ا ئ ه وصفاته فيقول يا رحيم ارحمني يا غفور اغفر لي وكذلك التوسل إ ل ى الله ب ا ل إ ي م ا ن و ا ل أ ع م ا ل الصالحات ك أ ن يقول اللهم ب إ ي م ا ن ي بك وتصديقي لرسلك أ د خ ل ن ي جنتك وكذلك التوسل إ ل ى الله بدعاء الصالحين ا ل أ ح ي ا ء ك أ ن يطلب من عبد صالح حي أ ن يدعو الله له فإن دعاء المسلم ل أ خ ي ه المسلم بظهر الغيب مستجاب أ م ا طلب الدعاء من صالح ميت في قبره فلا يجوز فكل ما سبق هو من حقوق الله على عباده لا يجوز صرفه لغير الله تعالى أ ب د ا ومن ا ل إ ي م ا ن بالله أ ي ض ا اعتقاد أ ن الله رب كل شيء و أ ن ه المستحق ل ل ع ب ا د ة وله ا ل أ س م ا ء الحسنى والصفات ا ل ع ل ا كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واعتقاد انه جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء و أ ن ه عال على خلقه بذاته وصفاته مستو على عرشه يعلم أ ح و ا ل خلقه ويسمع أ ق و ا ل ه م ويرى أ ف ع ا ل ه م ونؤمن ب أ ن المؤمنين يرون ربهم يوم ا ل ق ي ا م ة قال تعالى وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ناظره وكذلك ا ل إ ي م ا ن ب ا ل م ل ا ئ ك ة والايمان بالكتب ف ا ل ق ر آ ن أ ن ز ل ه الله على محمد و ا ل ت و ر ا ة أ ن ز ل ت على موسى و ا ل إ ن ج ي ل أ ن ز ل على عيسى والزبور على داود عليهم جميعا أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام وكل هذه الكتب كلام الله تعالى وكذلك ا ل إ ي م ا ن ب ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام وهم كثير منهم من أ خ ب ر ن ا الله باسمه ومنهم من لم يخبرنا الله به قال تعالى ولقد أ ر س ل ن ا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وكذلك ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر فنؤمن أ و ل ا بعذاب القبر ونعيمه وهو ثابت بالكتاب و ا ل س ن ة قال تعالى وحاق ب آ ل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم ا ل س ا ع ة أ د خ ل و ا آ ل فرعون ش د العذاب وقال تعالى عن المنافقين سنعذبهم مرتين ثم يردون إ ل ى عذاب عظيم قال ابن مسعود رضي الله عنه العذاب ا ل أ و ل في الدنيا والثاني عذاب في القبر ثم يردون إ ل ى عذاب عظيم في النار أ م ا ا ل أ ح ا د ي ث في إ ث ب ا ت عذاب القبر ونعيمه فهي ك ث ي ر ة بل قد صرح ابن القيم وغيره أ ن ه ا م ت و ا ت ر ة وفي ا ل س ن ة أ ك ث ر من خمسين حديثا في ذلك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 ومن ا ل إ ي م ا ن باليوم ا ل آ خ ر ا ل إ ي م ا ن بالبعث واحياء الموتى حين ينفخ في الصور فيقومون ح ف ا ة ً ع ر ا ً غرلا ً أ ي غير مختونين كما قال تعالى ثم إ ن ك م بعد ذلك لميتون ثم إ ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة تبعثون و ا ل إ ي م ا ن بالحساب والجزاء و ا ل ج ن ة والنار واجب وكذلك تؤمن ب أ ش ر ا ط ا ل س ا ع ة الصغرى والكبرى كخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء وطلوع الشمس من مغربها وخروج د ا ب ة ا ل أ ر ض من موضعها إ ل ى غير ذلك وكذلك تؤمن ب ا ل ش ف ا ع ة والحوض والميزان و ر ؤ ي ة الله تعالى وغير ذلك من أ م و ر ا ل آ خ ر ة ومن ا ل إ ي م ا ن أ ي ض ا ا ل إ ي م ا ن بالقضاء والقدر خيره وشره و أ ن ه مقدر ومكتوب من الله تعالى ومما يقدح في ا ل إ ي م ا ن الاستهزاء بالدين فهو ر د ة عن ا ل إ س ل ا م قال تعالى قل ابي الله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا ت ع ت ذ ر و ا قد كفرتم بعد ايمانكم ومثل هذا ما يقوله بعض المتفيهقين انهم يقولون ان الاسلام دين قديم لا يصلح لعصرنا او انه تاخر ورجعيه او يقولون ان القوانين الوضعيه احسن من الاسلام وهذا كله ر د ة عن ا ل إ س ل ا م ومن أ ك ب ر القوادح في ا ل إ ي م ا ن الحكم بغير ما أ ن ز ل الله فمن مقتضى ا ل إ ي م ا ن بالله الحكم بشرعه في ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل والخصومات و ا ل أ م و ا ل وفي سائر الحقوق قال الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فلا بد من الحكم بما أ ن ز ل الله في كل شيء في البيع والشراء و ا ل س ر ق ة والزنا وفي غيرها وليس في أ ح ك ا م الطلاق والزواج و ا ل أ ح و ا ل ا ل ش خ ص ي ة فقط بل من شرع قوانين للناس وزعم أ ن هذه القوانين أ ن س ب و أ ف ض ل من حكم الله و ه و كافر قال الله تعالى ام لهم شركاء شرعونهم من الدين ما لم ياذن به الله وفي الصحيح أ ن ه لما أ ن ز ل الله تعالى قوله اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله قال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما ق ر أ ه ا قال يا رسول الله لسنا نعبدهم فقال صلى الله عليه وسلم أ ل ي س يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أ ح ل الله فتحرمونه قال بلى فقال صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم ومن القوادح في ا ل إ ي م ا ن موالاه الكفار أ و معاداه المؤمنين ولا شك أ ن ه يجب على المسلمين أ ن يحذروا م و ا د ة الكفار كما قال تعالى يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق بل ا ل آ ي ا ت كلها تدل على كفرهم بالله وعلى كيدهم ل ل إ س ل ا م و أ ه ل ه ومن صور م و ا ل ا ة بعض المسلمين اليوم للكافرين مخالطتهم وموادتهم من غير قصد ا ل د ع و ة أ و مساكنتهم في بلادهم أ و السفر إ ل ي ه م من غير ض ر و ر ة أ و التشبه بهم في اللباس أ و المظهر أ و ط ر ي ق ة ا ل ح ي ا ة أ و التكلم بلغتهم من غير ح ا ج ة ومن أ ك ب ر القوادح في ا ل إ ي م ا ن تنقص أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم أ و سبهم أ و تنقص أ ه ل بيته الكرام فنحب أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا نغلو في حب أ ح د منهم لا في علي رضي الله عنه ولا في غيره ولا ن ت ب ر أ من أ ح د منهم بل نبغض من يبغضهم ولا نذكرهم إ ل ا بخير ومذهب أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فيما حدث بينهم من خلافات أ و حروب ا ل إ م س ا ك والسكوت عن ذلك كله فهم بشر يخطئون ويصيبون وكما عصم الله سيوفنا عن الدخول في تلك الفتن أ ل ا فلنعصم منها السنتنا ونقول هم بشر لهم رب يجمعهم يوم ا ل ق ي ا م ة ويحكم بينهم ونثبت ا ل خ ل ا ف ة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ب ي بكر تفضيلا له وتقديما على جميع ا ل أ م ة ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي رضي الله عنهم جميعا ومن القوادح في ا ل إ ي م ا ن ما استحدثه بعض المسلمين من بدع يزعمون أ ن ه ا تقربهم إ ل ى الله كالاحتفال بمولد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و الاحتفال بمولد غيره من ا ل أ و ل ي ا ء والصالحين وهذا كله من البدع التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ا ل ص ح ا ب ة الكرام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 بل قد صرح العلماء ب إ ن ك ا ر الموارد خ ا ص ة إ ذ ا وقع فيها غلو في النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و اختلاط بين النساء والرجال أ و استعمال ل آ ل ا ت الملاهي بل قد يقع فيها الشرك ا ل أ ك ب ر بدعاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من دون الله أ و ا ل ا س ت غ ا ث ة به وطلبه المدد أ و اعتقاد أ ن ه يعلم الغيب ونحو ذلك من ا ل أ م و ر ا ل ك ف ر ي ة كما يردد بعضهم قول ا ل ب ص ي ر ي يا أ ك ر م الخلق ما لي من أ ل و ذ به سواك عند حدوث الحادث العمم إ ن لم تكن آ خ ذ ا يوم المعاد يدي صفحا و إ ل ا فقل يا ز ل ة القدم ف إ ن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومثل هذه ا ل أ و ص ا ف من علم الغيب و ا ل م غ ف ر ة يوم ا ل ق ي ا م ة والتحكم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة لا تصح إ ل ا لمن بيده ملكوت السماوات و ا ل أ ر ض جل جلاله وهذه تقع كثيرا في الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أ و مولد غيره من ا ل أ و ل ي ا ء ف إ ن قيل إ ن هذه الموارد يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم و ت ق ر أ سيرته قلنا هذا كلام حسن ولكن يمكن أ ن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته من غير تحديد موعد معين كل س ن ة يذكر على المنابر أ و في المحاضرات أ و المجالس ا ل ع ا م ة وغيرها وقد قال تعالى ف إ ن تنازعتم في شيء فردوه إ ل ى الله والرسول فبحثنا في ا ل ق ر آ ن فلم نجد أ ن الله أ م ر ن ا ب ا ل م و ا ل د بل يخبر أ ن الدين كامل وبحثنا في ا ل س ن ة فلم نجد فيها أ ن ه صلى الله عليه وسلم فعله ولا أ م ر به ولا فعله أ ص ح ا ب ه ولا ينبغي للعاقل أ ن يغتر ب ك ث ر ة من يفعله من الناس قال تعالى و َ إ ِ ن تطع ُ أ َ ك ْ ث َ ر َ من َْ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ ي ُ ض ِ ل ُّ ك َ عن َْ سبيل َِِ الله َِّ ومن العجائب ان بعض الناس يجتهد في حضور الاحتفالات البدعيه ويتخلف عن الجمع والجماعات وبعضهم يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد ولذا يقومون مرحبين ونعلم جميعا أ ن ه لا يتم إ ي م ا ن عبد حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يعظمه ومن تعظيمه وتوقيره اتخاذه إ م ا م ا متبوعا فلا نتجاوز ما شرعه من العبادات ومن البدع ا ل ظ ا ه ر ة الاحتفال ب ل ي ل ة السابع والعشرين من رمضان فقد قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ل ي ل ة القدر إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم ولم ي أ م ر ن ا في شيء من ذلك بالاحتفال ومن البدع أ ي ض ا الاحتفال ب ل ي ل ة ا ل إ س ر ا ء والمعراج مع أ ن ا ل ل ي ل ة التي حصل فيها ا ل إ س ر ا ء والمعراج لم ي أ ت ي في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة تعيينها لا في رجب ولا في غيره ولو ثبت تعيينها لم يجز تخصيصها بشيء من ع ب ا د ة أ و احتفال ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد بلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى الامانه فلو كان تعظيم هذه ا ل ل ي ل ة والاحتفال بها من دين الله لبينه لنا ومن البدع الاحتفال ب ل ي ل ة ا ل ن ص ف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه قال زيد بن أ س ل م ما أ د ر ك ن ا أ ح د ا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إ ل ى ا ل ن ص ف من شعبان و أ خ ي ر ا ف إ ن ا ل ج ر ي م ة الكبرى و ا ل د ا ه ي ة العظمى أ ن يترك المرء ا ل ص ل ا ة وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بين الرجل وبين الكفر أ و الشرك ترك ا ل ص ل ا ة وصح عند كرمذي عن عبد الله بن شقيق عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال كان أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من ا ل أ ع م ا ل تركه كفر غير ا ل ص ل ا ة ومن أ ك ب ر المعاصي منع ا ل ز ك ا ة فهي الركن الثالث من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م روى البخاري أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال من آ ت ا ه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم ا ل ق ي ا م ة شجاعا اقرع له زبيبتان يطوقه يوم ا ل ق ي ا م ة ثم ي أ خ ذ بلهزمتيه يعني ب ش د ق ي ه عند فمه ثم يقول أ ن ا مالك أ ن ا مالك أ ن ا كنزك ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آ ت ا ه م الله من فضله هو خيرا لهم بل ه وختاما شرٌّ لهم سيطوقون ما سيطوَّقون ب و يوم و ا القيامة به خ أ ق و ل لجميع المسلمين والمسلمات يا قومنا أ ج ي ب و ا داعي الله و آ م ن و ا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أ ل ي م والله إ ن ي لكم ناصح والحق قد تبين والدين واحد لا يتعدد فالله فرد صمد لا يرضى أ ن يشرك معه أ ح د ولا تكن من أ و ل ئ ك الذين يقولون إ ن ا وجدنا آ ب ا ء ن ا على أ م ه و إ ن ا على آ ث ا ر ه م مقتدون بل قل إ ن ا موحدون طائعون متبعون ولا تغتر ب ك ث ر ة من يذبح عند القبور أ و يشرك بالله عندها ولا ت أ خ ذ ك ك ث ر ة ا ل أ ح ا ج والقصص التي ينسجها هؤلاء عن مقبوريهم وانظر إ ل ى أ ب ي طالب عم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه ومع ذلك لما مات كافرا فقال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لاستغفرن لا لك ما لم أ ن ه عنك أ ن ز ل الله تعالى قوله ما كان للنبي والذين آ م ن و ا أ ن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أ و ل ي ق ر ب ا من بعد ما تبين لهم أ ن ه م أ ص ح ا ب الجحيم بل انظر إ ل ى محطم ا ل أ ص ن ا م وبان البيت الحرام إ ب ر ا ه ي م عليه السلام الذي ابتلي في مولاه وعذب في سبيل الله لا يستطيع يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ينفع أ ب ا ه ل أ ن أ ب ا ه مات مشركا بالله فتنبه لهذا كله وتذكر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 أ س أ ل الله تعالى للجميع الهدى والرشاد والله تعالى أ ج ل و أ ك ر م و أ ع ل م وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله